هذا أولاً ثانياً بأن دفع الفونس مقابل جواز التصرف واقعاً أو مقابل جواز التصرف واقعاً لنختار أن دفع الفونس في مقابل جواز التصرف واقعاً غير لماذا؟ لأنه انما يجوز لك التصرف واقعا في مقدار اموالك فقط يجوز لك التصرف واقعا في مقدار اموالك وما ليس بمال لا يجوز لك التصرف به واقعا فجواز التصرف الواقعي انما يدور مدار اخراج مال الغير واقع مو مدار اخراج الخمس فنظر أن الخمس أكثر من مال غير فنظرنا هذا مظروب كلامنا هو هذا أن الخمس الذي دفعه أكثر مما على جمته لا يعقل أنه جواز التصرف واقعا مرهون بإطرار الخمس إذ لازم ذلك أن لا جزء التصرف في ماله فنظرنا أن الخمس أكثر من مال غير عنده أل وفيها مقدار 200 وفيها مقدار مئة للغير وهو أقرأ للخمس ألا وهو مئتان أوه. إذا تقول بأن إخراج مئتين مجوز للتصرف واقعا في الثمان مئة البقية معنا أن المئة التي دفعها زيادة على ما على ذمته مع أنها من أمواله معنا لا يجد إلى التصرف واقعا فيها لا يقوم بي عين. المئة التي دفعها في الخمس هي مال له واقعا ومع ذلك جائز له التصرف فيه يعني إذا تقولون بأن جواز التصرف واقعا مترتب على الخمس معنا ذلك أنه في المقدار الزائد على الذين الغائد الذي دفعه الخمس هذا المقدار الزائد مع أنه له واقعا مع ذلك جائز له التصرف فيه لازم كلامكم هذا معه ولا يُعقَل أنه لا يجوز للإنسان ان يتصرف في أمواله <تصفيق> واقعًا فقال المعقب واضح وإذا تقولون بأنه لا إخراج الخمس مجوز للتصرف ظاهرًا لا واقعًا إذن وكما أن جواد التصرف ظاهرًا يرتفع إلى كشف الواقع ما كان في مقابله ايضا يرتفع إلى كشف الواقع أنتم تقولون بأنه دفع الخمس مقابل جواز التصرف باهراً، لا واقع. كما أن جواز التصرف باهراً معلق على على كشف الواقع. يجوز لك التصرف الآن ما لم يكشف الواقع. وكيف تكشف أنه ما يغيب أكثر من التصرف يجوز لك التصرف الآن ما لم يكشف الواقع. كان أن التصرف معلق على عدم انكشاف الواقع كذلك ما كانت في مقابليه وهو دفع الخمس معلق على حجم انكشاف الواقع فإذا تبين أن الواقع خلاف ذلك أكثر أو أقل لا يمزيها للأخوة رابط؟ إذن كلام سيدنا الخوفي قد تسرره لأنه إذا دفع الخمس ما يسترد الزائد لماذا لأبنى الخمس كان في مقابل جراز التصرف؟ هديكم هذا خلاف مختاركم من ان الخمس امر تعبدي ومقابل شيء ثانياً بانه مقابل جواز التصرف ظاهراً كما ان جواز التصرف ظاهراً يرتفع من شان الواقع ما كان بالمقابلين لانه يرتفع من شان الواقع مقابل جواز التصرف واقعاً معنى ذلك ان مقدار من امواله الذي يفعله الخمس مع انها اموال لا يجوز التصرف بها واقعاً وهذا لا يعتاد ان يكون الانسان مقدار من امواله ومع ذلك يجب ان يصلوا فيها واقعا الناس يصلون قب الله أن الا ان يثبت سكاهته هذا الوجه الاول الذي ساقه قد بسسرور به عدم جواز استبدال الزائد الوجه الثاني الذي ساقه من ان الخمس عباده إذا دفع الخمس دفعه بقصد التقرب لله تبارك وتعالى. بما أن الخمس عبادة من العبادات ما كان لله لا يرجع. ما كان لله لا يرجع. دفع الخمس قربة إلى الله تبارك وتعالى. بعد أن دفع الخمس قربة لله الله الخمس لله ما كان لله. هذا الواج محل كامل واطيع فإنه اولا نحن لم من قصه وإن وان في كلماته العلميه الذي هو من العبادات الزكاه عند الروايات في الزكاه بالعلمه العظيم ومن الخمس هذه العلمه التي وردت في الخمس وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَلَمْتُمْ لِلْشَيْهِ شيئا لِلَّهِ فَمَقْسَرْتُمْ يرى شونه التي فيه ما حكم وضعي يثبت في ذمه الإنسان فأفر. ففي الخبر عن أبي خصير قال قلت لأبي جعفر ما أيسر ما يدخل به العبد النار قال من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم ماذا يعرفين ؟ وعنه إن الله لا إله إلا هو حيث حرم علينا الصدقة انزل لنا القمس فالصدقة علينا حرام والقمس لنا الطيبة والكرامة لنا وعن أبي جعفر لا يحل لأحد أن يشتري من القمص شيئا حتى يصل إلينا حقنا وعن أبي عبد الله عليه السلام لا يعدل عبد المشترة من القمس شيئا أن يقول يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل القرآة لا الروايات روايات تشعر بأن القرس من عبادات هذا أول وثانيا لأنه إذا افترضنا أن تفعل القرس هنا جاندان القرس جانب جانب عبادي وجانب مرضي اما الجانب لعباده فهو عمليه دفع عملية الخمس عباده وخمس الخمس قطع عباده الخمس مختار من الاموال لا يسمى عباده او عدم عباده العباده من صفات الاعمال لا من صفات الاعيال حتى نقل هذا المقدار من الخمس عباده عمليه دفع الخمس هي العباده والتي لا تسترجع هي العمليه <تصفيق> مقدار من الاموال لا يسترجع ما كان لله لا يرجع نفس العمليه يخب. لا تعود مره اخرى ولا تسترجع نفس العمليه لما هي عباده لا ترجع مره اخرى هذا لا كلاف فيه ما قلنا بأنه يرجع نفس العمليه التي قام بها هذا لا يقابله الجانب العبادي في الخمس مرتبط بنفس العمال عمليتك الخمسه عبادته قليلا لكن هذا المقدار الذي دفعه هذا الجانب الواضعي هذا المقدار الذي دفعه ثابت في ذمته حتى لا يرجع أو مثابت في ذمته أجل دفع للامام الإمام والسادة شيئان ثم تبين أرى أنه أكو مقدار زائد وهذا المقدار الزائد ثابت في ذمته حتى لا يرجع أو أنه غير ثابت في ذمته إذا شك مقتضى مقتضى صلى الله عليه وسلم هذا أصل الحكمي ، فذلك الأصل الموضوعي هذا المال قبل اختلاطه بالحرام لم يكن فيه قمسه فبعد اختلاطه بالحرام نشوف انه أنه تعلق به قمس أو لا مقتضى الاستصحاب عدم تعلق المسيح إذن هنا مقتضى البرام عدم تعلق القمس مقتضى الاستصحاب الموضوعي عدم تعلق القمس فحينئذن الكلام ينمي لا الرجل الآن لو دفع الإنسان خمس بتخيل خيد الوجه توهم أن الميراث فيه خمسة الميراث المحتسب والميراث غير توهّم أن الميراث المحتسب فيه خمسة طب تعال ماذا بين أنه يسدي ولا عين باقي يجوز له السجاح للأشباح لا كلاما عند الفقاء معنى ما كان لله لا يرجع هذه عمرية عبادية دعائد وما كان لله لا يرجع قطعا يجوز له الاسترجاع إذا تبين أنه لا خمسة في الميرات المحتسل قطعا يجوز له الاسترجاع ولا يقول حسن فقانه لا يسترجع لأن ما كان لله لا يرجع فإذا هذا الوجه تيربنا لأننا أول دام سلمنا منفسنا، فهو الله منفسنا. بقية كل في عام لا في المقدار نفسه، والمقدار أول كلامنا. إذا لم يكن من علي، فأول كلامنا هو الله، وهو الأول. فأول كلامنا ما قالنا لم عزه من المقام إلى فائدة من المعنون. طقانفس فحين يجب التقاني بس المعنى ، ما كان الله لا يرجع فأول كلامه هو، غير إذا كان فارغة الكنس على الخمس غير إذا ثباث فهمت؟ قاعدين شهر مرتعيل أو غير ثابت هذا فصادره كل بعض ما كان الله لا يرجع إنما ينطبق عليه إذا ثباث أنه عليه ينطبق على ما كان الله يرجع ما فعلت هو اول كلام غارين الحدوبي كيف سجله الله؟ ما كان إلا ماك. ذات يوم اتى الإنسان صدق صدق خلاص اتلاك الصدق. بعدئن رتجه ما كان إلا ماك. لأنك لمجرد أن صدقت وقَالَتُهُ الْمَقْيِدُ مَا لَكَ ما كان إلا. أما هنا أول الكلام أن سالي بنان ملكه على مقدام الناس. أول كلام. لو ملكوها لتبقى ما كان الله لا يرجع اول الكلام ما كان يقوم بها للمحالة نزاع يبسك الأعلام حديث نزاع ما هو يعني أول الكلام الرجل الوجه الثالث الذي تعرض له الإطلاقات قال بأن مقتضى الإطلاق أن عليك الخط سواء انكشف الخلاف أبل أن ينكشف مقتضى والحلال الحلال بالحرام اذا نبي يعرف صاحبه و الكنوز الفرمس معناه مقتضى اطلاق الروايه ان الفمس ثابت في الحلال المختلف بالحرام انكشف الخلاف او لم يكتشف مقتضى فعليه لو تبين ان الفمس اكثر لا يسبب هذا الواج هو بنفسه في الصفحه الثانيه حيث انه في المساله الثانيه التي ستاتيه وهو أنه إذا تبين لا ان الخمس اقل مؤكد السؤال الثاني اذا تبين ان الخمس اقل من المقدار الذي عليه وهنا بعضهم يقول مقتضى اطلاقا ما عليه <سؤال> أنه مقتضى لإطلاق المعرفة بل عندنا صراحة مؤطلاء أكثر لأنه في رواية السكوني قال تصدق بخمص ماله فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمص وسائل المال لك حلال يعني حتى لو تبين أنه أكثر مقتضى إطلاق الرواية وفي المقتضى صراحة أنه قال في ذي الرواية السكوني قولنا يرى السلام وسائر المال لك حلال مطلقا يعني سواء ان تبين ان مقدار الحرام اكثر او اخر سائر المال لك حلال ما احلى قال لا اطلاق الروايه بل هي منصرفه عن ذلك جزمان جزمان الروايه منصرفه عن ذلك او اذا ما تنصرف من صرف ذلك يقول وهذا بعيد عن سياق الروايات ولا سيما روايه السكون التي هي العمده اذ الموضوع في روايه السكون من لا يدري الحلال من الحرام وهذا الموضوع قد تغير الانصار يدري وكيف نعم الانصار يعلم واما من تبين له الحال وعلب بمقدار الحرام بعد التقنيس، فالنص منصرق عن مثله جزمان لاردباع الموضوح فانقنابه انقلابه الموضوح فأنا نقول لا فأنا نصرق سورة أن يتبين أن نفتار الحرام أكثر سورة أن يتبين أن إذا قلت بأن النصوص مطلقة يدروا لك يا تختار أن النصوص مطلقة وظاهرها مدى اختلط الحلال بالحرام وجب عليك إخلاه القرص والقرص هي تبين عليه أقل أو أكثر يوجد النصوص مبقاق ومبقاق صباح يقول النصوص من سئة عن هذا النصوص موضوعها من لا يدري الحلال من الحرام هذا ما أقول في الوقت من لا يدري الحلال من الحرام عليه الفرص وضيفة والقرص اما من باع هذا موضوع آخر وقد انقلب الموضوع وتغير وحينئذ اسراء الحكم الاول للثاني من باب جو حكم موضوع الى موضوع اخر وهذا اشبه بالقياس من هو قياس يقول اطلاق ما اطلاق السوء يقول ما اطلاق ما اذن هذه الوجود التي ذكرها سيدنا خبز سراوي لاثبات أنه لا يسترد للسعيد مخدوشه ولكن محضوحة. نحن امنا ان ندل على ان الفرس تعب؟ فعقل وجعلت مرحله في يجب إذا لتجملنا بأن الفمس حكم تعبديا، فإن كما هو مفترض، فإن إذن تلقانا من عطدا مراعا من شفته، متى اختلط الحلال بالحرام ولم تعرف صاحبه؟ يجب عليك إفراد الفمس تعبدا. ما لا؟ يكتشف الواقع. لا تبوط على القصد مشروط بشرط متأخراً وهو عدم اكتشاف الواقع، فإذا اكتشف الواقع فإننا نرى قومس أكتر. ما يجوز أن تبين أنه لا قسم. فإذا سبب القومس في المقام إذا كان قانون تعبدياً، يمكن أن يقال بأن موضوعه من لا يدري الحلال من الحرام، وبمجرد أن يدري وهذا موافق مبناه وموافق لمبناء صاحب العرور اللي اكتره من الخمس تعامل أما إذا قلنا بأن الخمس الخمس مو للتعامل إنسان اختلط الحلال عنده بالحرام معارف كيف تسوي معارف كيف تتخلص من هذا الحرام الشرع المقدس يقول كفارة هذا الاختلاف أن تخرج الخمس للفقراء من فقامل يصير الخمس الأسلاحي لنصدد ما نصدد السحر سير من بابل صدق وقف شارع المقدس يقول ايها الانسان اذا انت متورط بحلال مختلط بالحرام وتريد ان تطهره وتريد ان تخلص نفسك وتتصرف في هذا المال فكفارتك ان تخرج مقدار الفرص وسائر المال لك حلال وهذا هو الذي نحن استظهرناه سابقا من الروايات وهو موافق لروايه السحر أن الخمس جاء الله على هذا ما يجوز ما كان لله على هذا فالخمس كفارة صدقة حلال مخترط من الحرام كفارة هذا الاختلاط متفجن هذا المال أن تخرج خمسه للفقراء بعد إخراج الخمس للفقراء وقع عبادة للفقراء ما كان الله ان على مقتالي قدس السر من ان وفق القانون تعبدي وعموما لا يدري ان يكون ما بتعليقني في هذه السوره هذا الاخوه في الصورة تبين تبيّل أن الحراحة كتب. هنا وجوه تبعت الوجه الأول يرجع الفونس ويتصدق بالجلب علم الآن أن مقدار الخمس أن مقداره ثلاث مئة وهو قد أخرجناه. يرجع مئة من الإمام الصادق وضمهم إلى الم موجودات ويخرج الجميع هذا الوالد يقول السيد تمام ثلاثة من خالد ثلاثة ولا يبقى. أما النبوي ورجع لكم سوء عليهم من خلقات وعلى خلاصة أنا أو الأطلاقات أنا على كل حال تغيير ما تغيير عليكم خلاصة بعدين يرجع مقدار منه معقول، أو بعدين يزيد عليه معقول، أما أنه رجع كل ويسف والفقار هذا خلاص بك أنه يكتفي بالفقس لم يحتاج ذلك؟ حتى لو تبين الحين أنه بليد كان عنده قال خمسه مائتين تبين لها تبين مقدار الحرام تسعمائة وتسعة وتسعين <تصفيق> فعندما يفني الثالث ما لأ الفرسكات الباقية سيدة مخير طبعاً بعيداً في السياق ، هذه هي كلمة هذه الرواية موضوع الخمس في الروايات من لا يدري الحلال من الحرام أما هذا دراء بعد أن دراء لا يشتزي بالخمس ، بل يزيد عليه مقدار يتفعل صدقه لا يشتزي بالخمس فالاجتزاء بالتقميس خاص بصورة الجاهل بالمقدار ومراعاً بعدل انكشاف وأما من تبين له الحال وعلم بالمقدار وعلم جودة الحرام بعد التقميس فالنص منصرف عن مثله جلناً لارتفاع الموضوع في المهدين وانقلابه في خاص فاصل! ما لا يوجد من خاطر اقول أخي يجب الظاهر أجوالي تقضي حلالي في الحرامي ولفعكم سائر بعدين أكثر نحن نقطع بأن الشارع لا يجوز التصرف بأموال آخرين لأي يدفع لكم إنسان إلى دينارين بس من الدينار أو إلى دينار واحد من ألف دينار بس يطلع الخامس البالي يصير كله إليه هذا قطع لا يستمر الشارع الحقيقي أن يجوز الإنسان التصرف في أموال الناس لمنجد انه يخرج خمسة وإلا لتعمل الناس على ذلك ألف دينار حرام موجودة يخلطي إلى دينار مختلفه طلع الخمسة حجله الباطئين إذا أنت تعيين الوقت ثالث ، وهو انه يضيف الى الخمس ان واردت ايوه في طبعا هذا اذا علم يعني الان مثلا هو اخرجهم بعدين علم ان الحرام اكثر فان علم هذا المقدار الزائد علم به وعلم بما يله يسمى ماذا ما يفرض ابدا الدرسه عالم بالمقدار جلب المال اتفضل اذا لم يعلم حتى المقدار يدري ان المقدار حرام اكثر من الصوم بس اكثر من اللي كان ما يدري يخرج الصوم هذا لانه يصدق على المقدار الباقي انه حلال مختلط من حرام لا يعرف مالكه فهو يرجع الصوم هذا انت الباقي هذا اذا ما يدري انك ولا يعرف مالكه هل يصيروا عندك الحلال مختلطه هل يطلعكم سائل وحفظ فالأظهر هو الوجه الثالث من أن الباقي بعد التقنيذ المعلوم وجود الحرام فيه موضوع جديد للمال الحلال المحترفة فإذا يعرفه وإذا لم يعلم تشكل موضوع آخر المخلوط وهكذا. كل ما أخرج خمس ودرى أن مقدار الحرام <تصفيق> أكثر وما يدري المقدار الزائد كبه فميطلع همس بعد ذلك يدري أنه الحرام أكثر وما يدري المقدار الزائد فميطلع همس وهكذا ربما هذا مقروض؟ مقبول مقبول هذه الصورة ثالثا يعلب من الأول من الأول يبدأ من حراسة. طبعا في هذه الصورة فلا يجوز أن هذا الصورة قرأ في هذه الصورة فبيحاول أنه يسلم الحاكم الشرعي ويرد النكذة أو أنه يدفعه. فهم؟ وإذا صالح قادر يسلم المال لحاكم الشرعي يفرز لنكتار الحرام من الحرام وبعدين يتصرف فيه لحاكم الشرع أو أنه يسلم للفقير مال كل يسلم بعد ذلك يسلمه الفقير يتصالح معه الفقير ورغم من داب على ارجاع المكتار الذي لا يرجعه قريباً يعلم أما لا الآن ما يدريه خمس أكثر أو أكثر رفع القرآن مع ذلك الحرام أنا مطرد من حرامه طلع يوم يطلع الخمس فما عنده عيد بعدين بعد ما طلع الخمس صار عنده عيد من حرامه أنا حرام مطرد منه يقول يطلع طلع الخمس فما الخمس ما عنده عيد من حرامه طلعه ليش ليه كمال بعدين بعد الخمس صار يعرف وهذا كله من صرفة. يعني الصورة التي يتكرر كل ما دفعكم عارف أنه مقدار الحرام النص نصرف <تصفيق> عن ذلك وإذا كان النص نصرف عن ذلك فهي نجد أنه في هذه الصورة أخرجكم ستكرر بعد أن وعلمنا أن مقدار الحرام أكثر في هذه الصورة لابد من المقدار كنا كل الحكم الشرائي وقال وإنا لفصله بقية التصادر يعني احنا نقول بأن النص من صرف النص ظاهره في الحلال المختلط بالحرام تدوين مو الحلال المختلط بالحرام احتمل مرة أو أنه الحلال المختلط بالحرام الذي تخرج منه الخمس احتمل مرة ما عدا الاثنين ظاهر الرواية بخصوص الرواية, الرواية السكوني لا أدري ألا نفرني حرام، كذا، ماذا أصنع؟ غالبوا في الافتلاط البدء لا في الافتلاط المتفرق غالبوا في الماء الذي لا يخرج خمس ومين ومما الذي أقعش فيه خمس وشتيتين مرات معدنة يعني النص من سيطن عن هذه السؤال